بسم الله الرحمن الرحيم م ؤ س س ة أ ح د ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع و إ ش ر ا ق ة ج د ي د ة في هذه ا ل م ح ا ض ر ة ص ف ة ا ل ج ن ة والنار لفضيلة الشيخ عبيد العمري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عبيد بسم من لاذ بحماه حماه ومن توكل عليه كفاه ومن أ ق ب ل عليه تلقاه كتب على نفسه ا ل ر ح م ة و أ ف ا ض على خلقه ا ل ن ع م ة شهدت له ب ا ل ر ب و ب ي ة جميع مخلوقاته و أ ق ر ت له ب ا ل أ ل و ه ي ة جميع مصنوعاته فسبحانه من إ ل ه عظيم سبحت له السماوات و أ م ل ا ك ه ا والنجوم و أ ف ل ا ك ه ا و ا ل أ ر ض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والرمال والاكام وكل حي وميت وكل رطب ويابس سبحانه سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمي من ا ل إ ب ر ي لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر ي ن و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له في كل شيء آ ي ة تدل على أ ن ه الواحد فانظر أ ي ه ا الحبيب إ ل ى ا ل إ ن س ا ن كيف صوره وانظر إ ل ى البدر كيف دوره وانظر إ ل ى الجبل كيف أ ر س ا ه وانظر إ ل ى الليل كيف محاه فسبحانه وبحمده لا فوز إ ل ا بطاعته ولا عز إ ل ا في التذلل لعظمته ولا غنى إ ل ا في الافتقار إ ل ى رحمته ولا حياه إ ل ا في رضاه ولا نعيم إ ل ا في قربه و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله و أ م ي ن ه على وحيه وخيرته من خلقه بعثه ل ل إ ي م ا ن مناديا و إ ل ى دار السلام داعيا وللخليقه هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آ م ر ا وعن المنكر ناهيا فصلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما اضاء برق ولاح وما اتصل ليل بصباح وما غرد ّ حمام وناح وما نادى المنادي حي على الفلاح ثم اما بعد فيا ايها الاخوه الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهلاً أ ه ل ا وسهلا ب أ ه ل ي و أ ح ب ا ب ي أ ه ل ا وسهلا بجيران رسول الله في مسجد أ س س ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه ل ا وسهلا والسلام عليكم وتحيه منا تزف إ ل ي ك م أ ح ب ا ب ن ا ما أ ج م ل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أ ن ت م في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة ل ي ل ة الخميس الموافق للسادس, للسادس من شهر ربيع ا ل أ و ل س ن ة إ ح د ى وعشرين و أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف من ه ج ر ة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجتمع سويا ً في هذا المسجد المبارك مسجد قباء في م ح ا ض ر ة بعنوان وصف ا ل ج ن ة والنار فيها ترغيب وترهيب ووعد ووعيد و أ ل م و أ م ل فيها تحريك للقلوب إ ل ى أ ج ل مطلوب وفيها إ ث ا ر ة للغرام إ ل ى دار السلام أ ت ا ك حديث لا يمل سماعه شهي الينا نثره ونظامه إ ذ ا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى قتامه فيا أ ي ه ا المستمع الكريم الله الله في حسن الاستماع فانما إ لك الغن وعلى المتكلم الغرم ولك الصفو وعليه الكدر وهذه البضاعه بضاعه مزجاه تعرض عليك وبنات افكاره تزف اليك فان صادفت كفء كريما فلن تعدم امساك بمعروف او تسريح باحسان وان كان غير ذلك فالله المستعان ايها الاحباب محاضرتنا عباره عن صفحات ننتقل من صفحه إ ل ى ص ف ح ة ومن وقفه إ ل ى و ق ف ة ومن زهره إ ل ى ز ه ر ة ف س ا ع ة نتكلم عن نعيم ا ل ج ن ة و س ا ع ة نتكلم عن عذاب النار ساعه نرغب وساعه نرهب عسى القلوب أ ن تتحرك وعسى النفوس أ ن تهتز و إ ل ى ربها تبارك وتعالى تؤوب وتتوب, وتتوب. بادئ ذي بدء معشر ا ل أ ح ب ه اريد أ ن أ ن ب ه إ ل ى أ ن أ م و ر ا ل آ خ ر ة لا تقاس ب أ م و ر الدنيا أ ب د ا فالبون شاسع والفرق كبير فنعيم ا ل ج ن ة مثلا لا مثل له أ ب د ا يفوق الوصف ويقصر دونه الخيال وقل مثل ذلك تماما في عذاب النار ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه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 وفيهما عنه رضي الله عنه مرفوعا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بن آ د م جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا والله إ ن ه ا ل ك ا ف ي ة قال إ ن ه ا فضلت عليها بتسعه وستين جزءا كلهن مثل حرها فهو إ ذ ا شيء عظيم لا تدركه العقول ولا تصل إ ل ى كنهه ا ل أ ف ك ا ر واستمع أ ي ه ا الموفق إ ل ى هذا الحديث العجيب في صحيح مسلم عن أ ن س رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى ب أ ن ع م أ ه ل الدنيا من أ ه ل النار يوم ا ل ق ي ا م ة ف ي ص ب ق في جهنم ص ب غ ة ثم يقال له يا ابن ادم هل رايت, نعيماً قط؟ هل هل هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا يا رب ويؤتى ب أ ش د الناس بؤسا في الدنيا من أ ه ل ا ل ج ن ة فيصبغ في ا ل ج ن ة صبغه فيقال له يا ابن آ د م هل ر أ ي ت بؤسا قط هل مر بك ش د ة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا ر أ ي ت ش د ة قط فهذا كله مما يجعل المسلم في سيره إ ل ى الله جل وعلا بين خوف ورجاء ويا ايها المحب الغالي إن باقت عليك ان ق ت عليك إ ضاقت الدنيا عليك ب أ س ر ه ا ولم يق فيها لك منزل يعلم فحي على جنات عدن ف إ ن ه ا منازلك ا ل أ و ل ى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إ ل ى أ و ط ا ن ن ا ونسلم وقد زعموا ان الغريب إ ذ ا ناى وشطت به أ و ط ا ن ه فهو مغرم و أ ي اغتراب فوق غربتنا التي لها أ ض ح ت ا ل أ ع د ا ء فينا تحكموا معاشر ا ل أ ح ب ة روى ا ل إ م ا م أ ح م د بسند صحيح عن عتبه بن عبد رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ل ج ن ة لها ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب والنار لها س ب ع ة أ ب و ا ب ولكل باب أ ه ل ه يحكم على الانسان في ذلك عمله ف إ ذ ا أ ق ب ل أ ه ل ا ل ج ن ة قد بلغ الشوق في نفوسهم كل مبلغ فتحت هذه ا ل أ ب و ا ب ووقفت عليها ا ل م ل ا ئ ك ة تستقبلهم وتحييهم ب س ل ا م ة الوصول قال الله تعالى حتى اذا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ف إ ذ ا وقفوا على أ ب و ا ب ا ل ج ن ة نظروا من أ و ل أ ه ل ه ا دخولا اليها ف ت ت أ خ ر تلك الجموع ويتقدم شخص واحد إ ن ه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أ ن س بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آ ت ي باب ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة ف أ س ت ف ت ح فيقول الخازن من أ ن ت ف أ ق و ل محمد فيقول بك امرت أ ن لا افتح لاحد قبلك رواه مسلم ووالله إ ن هذه ا ل أ م ة المباركه ا م ة محمد صلى الله عليه وسلم هي أ و ل ا ل أ م م تدخل ا ل ج ن ة ففي الصحيحين أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن ا ل آ خ ر و ن ا ل أ و ل و ن يوم ا ل ق ي ا م ة ونحن أ و ل من يدخل ا ل ج ن ة وهم والله جم غفير وعدد كثير يقول صلى الله عليه وسلم إ ن ما بين ا ل م ص ر ع ي ن من مصاريع ا ل ج ن ة م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة م س ي ر ة سنة مسيرة أربعين سنة مسيرة اليوم أ ر ب ع ي ن كيلو وهذا يقول م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة و ل ي أ ت ي ن عليه يوم و إ ن ه لك ض ئ ض من الزحام و أ ك ث ر هذا السواد ممن يدخل ا ل ج ن ة ويسكنها ويملكها هم من هذه ا ل أ م ة فعند أ ح م د ب إ س ن ا د على شرط الصحيح عن ب ر ي د ة بن الحصيب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ه ل ا ل ج ن ة عشرون و م ا ئ ة صف ثمانون, ثمانون صفا من هذه ا ل أ م ة إ ه اهذه ا ل أ م ة ثلثي أ ه ل ا ل ج ن ة ولله الفضل و ا ل م ن ة و أ م ا أ ه ل النار فلا ت س أ ل أ خ ي الغالي لا ت س أ ل عن حالهم ف إ ن ه م يساقون إ ل ى إ ل ي ه ا سود الوجوه زرق العيون تقطعت قلوبهم والله في أ ج و ا ف ه م من ش د ة الخوف واحترقت أ ك ب ا د ه م من ش د ة الجوع ف إ ذ ا هم ب ا ل ز ب ا ن ي ة قد وقفوا على أ ب و ا ب جهنم يبشرونهم بقولهم لا مرحبا بكم ل انكم مرحبا بكم إ صالوا النار فلا يملكون إ ل ا الصياح والعويل والبكاء الطويل ولو ترائد وقفوا ع ل ى ا ل ن ا ر فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ب آ ي ا ت ربنا ونكون من المؤمنين بكاء ح س ر ة أ ل م ولكن هيهات هيهات أ ن يعودوا إ ل ى هذه الدنيا بعد الممات وقع حريق في بيت علي بن الحسين وهو ساجد فجعلوا ينادونه يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم النار النار فما رفع ر أ س ه حتى أ ط ف ئ ت فقيل له ما الذي أ ل ه ا ك عنها فقال النار ا ل أ خ ر ى قال أ س د بن وداعه رحمه الله كان شداد بن أ و س إ ذ ا أ و ى إ ل ى فراشه ك أ ن ه ح ب ة على مقلى يقول اللهم إ ن ذكر جهنم لا يدعني أ ن ا م فيقوم إ ل ى مصلاه يصف ابن المبارك حاله وحال الصالحين فيقول إ ذ ا ما الليل أ ظ ل م كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أ ط ا ر الخوف نومهم فقاموا و أ ه ل ا ل أ م ن في, في الدنيا هجوع سمع, عمر رجل يته سمع رجلا يتهجد و ي ق ر أ س و ر ة والطور من أ و ل ه ا حتى بلغ إ ن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فقال عمر قسم ورب ا ل ك ع ب ة حق ثم رجع إ ل ى منزله فمر فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما به ووالله ما به إ ل ا الخوف من تلك ا ل آ ي ة قيل ليزيد بن مرثد ما لنا لا نرى عيناك لنا لا نرى ن ع ي ي تجف فقال إ ن الله توعدني إ ن أ ن ا عصيته أ ن يسجنني في النار والله لو لم يتوعدني إ ل ا أ ن يسجنني في حمام لكنت حريا أ ل ا تجف لي عين يقول يزيد بن حوشب رحمه الله ما ر أ ي ت أ خ و ف من الحسن وعمر بن عبد العزيز ك أ ن النار لم تخلق إ ل ا لهما ولما ب ك الحسن قيل له يا أ ب ا سعيد ما يبكيك قال أ خ ا ف أ ن يطرحني غدا ً في النار ولا يبالي أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله ننتقل إ ل ى ا ل ج ن ة ترابها مسك أ ذ ف ر وحصباؤها الياقوت وقصورها لؤلؤ وبناؤها ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة وملاطها المسك والزعفران فاح عبيرها وعم اريجها ففي صحيح البخاري رضي الله ر عنه ان ل ل ه أ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان ريحها ليوجد من مسيره اربعين سنه قصر مشيد اثاث وثير نسيم عليل نعيم جليل نهر مضطرب فاكهه نضيجه انهار سحى في غير أ خ د و د من ماء غير آ س ولبن لم يتغير وخمر لذه للشاربين وعسل مصفى عيون تتفجر وعلى البساط ا ل أ خ ض ر تتبختر الطعم مختلف والمذاق متنوع فهم على ضفافها تلك ا ل أ ن ه ا ر وتحت ظلال ا ل أ ش ج ا ر حدائق غناء د ا ئ م ة العطاء كما يقول الحق جل وعلا أ ك ل ه ا دائم وظلها أ ش ج ا ر من ثمارها ي أ ك ل و ن وفي ظلها يجلسون قطوفها د ا ن ي ة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 و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة عند الترمذي بسند حسن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة ما في ا ل ج ن ة ش ج ر ة إ ل ا وساقها من ذهب ثمار الدنيا من جذوع الخشب وثمار ا ل ج ن ة من جذوع الذهب فقارن و أ ن ت الحكم طعامهم لحم طير مما يشتهون و ف ا ك ه ة مما يتخيرون ليس فيه أ ذ ى ولا منه أ ذ ى يقول صلى الله عليه وسلم ي أ ك ل أ ه ل ا ل ج ن ة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون أ ي ن تذهب الفضلات يخرج من أ ج س ا د ه م جشاء ورشح ك ر ا ئ ح ة المسك ف إ ذ ا بطونهم قد ضمرت وقد اشتهوا الطعام والشراب من جديد لا س آ م ه ولا ملل يعطى الواحد منهم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب ا ل أ ع ز ا ء قوه مائه رجل في طعامه وشرابه وشهوته فيجعل ذلك كله في التنعم والتفكه على الارائك ينظرون, على الأرائك ينظرون وعلى ا ل أ س ر ة يتضاحكون وفيها يتزاورون فلا ت س أ ل عن ل ذ ة النعيم العظيم يقول الحق جل جلاله يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه ا ل أ ن ف س وتلذ ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م فيها خالدون اشتقت النفوس ف ع م ل لدار غدا رضوان خازنها والجار أ ح م د والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها ننتقل إ ل ى النار ف إ ن س أ ل ت أ ي ه ا الموفق عن النار فقعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها حديد وشرابها الصديد في صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه م كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبه يعني س ق ط ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا ق ا ل ا ل ل ه ورسوله أ ع ل م فقال صلى الله عليه وسلم هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار إ ل ى ا ل آ ن عمقها م س ي ر ة سبعين س ن ة لها, سبعين لها سبعون أ ل ف زمام مع كل زمام سبعون أ ل ف ملك يجرونها, يجرونها طعام أ ه ل ه ا الزقوم والغسلين وشرابهم الصديد والغساق والحميم وهو الماء الذي انتهى حره ف إ ن أ ر د ت أ ن تعرف الزقوم فالله عنه يقول كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ف إ ن ه م لاكلون منها فمالقون منها البطون يقول صلى الله عليه وسلم لو أ ن ق ط ر ة من الزقوم قطرت في الدنيا ل أ ف س د ت على أ ه ل ا ل أ ر ض معايشهم ق ط ر ة و ا ح د ة لا يستطيع الإن الناس معها أ ن يعمروا هذه ا ل أ ر ض من ش د ة نتنها وحرارتها يقول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يكون طعامه و أ م ا الحميم فهو الماء الذي آ ن وانتهى حره إ ل ى ما لا ن ه ا ي ة بعد ذلك يقول الله عز وجل وسقوا, وسقوا ماء حميما أمعاءهم فقطع نعم ي ش ر ب و ن فوالله ما أ ن يصل إ ل ى أ م ع ا ئ ه م حتى يتقاطر من أ د ب ا ر ه م ن س أ ل الله لنا ولكم ا ل ع ا ف ي ة لماذا يشربون من ش د ة ما يلاقون يعطش أ ح د ه م عطش لي لا يعطش أ ح د مثله فيذهب إ ل ى الحميم فما أ ن يقربه من وجهه حتى تسقط ف ر و ة وجهه فيه ولا يبقى إ ل ا العظم ولكن لا بد من الشراب فيشربه فالحال كما ذكر يقطع ا ل أ م ع ا ء فليس فيه هناء وكله عناء لا إ ل ه إ ل ا الله يقول الله جل وعلا مصورا ح ا ل ة الكافر وهو في نار جهنم يطوف بينها وبين حميم ان يقول عن مشاعره ربه جل وعلا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته و أ خ ي ه وفصيلته التي تؤويه ومن في ا ل أ ر ض جميعا ثم يندي كلا إ ن ه ا لضى ن ز ا ع ة للشواء أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب ا ل أ ع ز ا ء أ م ا أ ه ل ا ل ج ن ة فوجوههم ن ا ع م ة ومناظرهم ن ا ظ ر ة سرت في عروقهم ن ظ ر ة النعيم طولهم ستون ذراعا في السماء أبناء ثلاث وثلاثين ثلاثٍ ا ل وجوههم م ك ق روى لباسهم الحريض حليهم الذهب ا س أ ر شعورهم ه ثيابهم لا نعيمهم م اللؤلؤ لا لا لا تبلأ تشعث ي ن ف روى الترمذي عن سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أ ن رجلا من أ ه ل ا ل ج ن ة اطلع فبدا سواره هذا رجل يحلى يقول فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم هذا هو حال السوار فكيف بالمعصم الذي هو لابسه خدمهم كاللؤلؤ ا ل م ن ت و ر حسنا وجمالا فهذا الخادم فكيف بالمخدوم يا عباد الله و أ م ا أ ه ل النار فهم في أ ق ب ح ص و ر ة ك أ ن م ا أ غ ش ي ت وجوههم قطعا ً من الليل مظلما يعظم جسد الواحد منهم ليزداد عذابه ففي صحيح مسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر م س ي ر ة ث ل ا ث ة أ ي ا م للراكب المسرع وفيه ايضا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظ ر س الكافر مثل أ ح د وغلظ جلده م س ي ر ة ثلاث وعند أ ح م د بسند صحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظ ر س الكافر مثل أ ح د وعرض جلده سبعون ذراعا وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان ومقعده من النار ما بيني وبين الربذه بهذه ا ل ض خ ا م ة ل أ ن ه لا يمكن أ ن يتحمل العذاب بجسده في الدنيا يضخم جسده حتى يزداد أ ل م ه ويزداد عذابه ن س أ ل الله لنا ولكم وللمسلمين العافيه ة و ا ل ض خ ا م ة في ا ل أ ب س ا ك ف إ ن ه م والله لا يحتملون عذابا ولا يجدون شرابا يصرخون يبكون ينادون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك فيتركهم مالك ثم يجيبهم إ ن ك م ماكثون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 اخساوا فيها ولا ت ك ل م و ا فعند ذلك يشتد نحيضهم وتفيض دموعهم ويطول بكاؤهم روى الحاكم في مستدركه عن أ ن س رضي الله عنه مرفوعا يرسل البكاء على أ ه ل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون ا ل د م حتى يصير في وجوههم ك ه ي ئ ة ا ل أ خ د و د لو أ ر س ل ت فيه السفن لجرت أ م ا ن ي ه م فيها الهلاك وما لهم والله من النار فكاك و ي أ ت ي ه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ قال كعب بن أ ح ب ا ط لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلا دماغه حتى يسيل من حر ذلك ا ل أ م ر فلا والله لا تلتقي أ ع ي ن ه م على غمض أ ب د ا ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أ ب د ا يا غافلا يا غافلا عن م ن ا ل ا ق ي ق ه واعلم ل ما الذي ب د شيء ب ا ر تنتظر أ س انها ي ل غافلة ع ن ح ق ي ق ة و ع ل م أنها س ق ر سوداء تزفر من غيظ إ ذ ا سعرت على الظالمين فما تبقي ولا تذر و لو لم يكن لك غير الموت م و ع ظ ة لكان فيها عن اللذات مزدجر شرب ابن عمر رضي الله عنه ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه فقيل له ما يبكيك فقال ذكرت آ ي ة من كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون فعرفت أ ن أ ه ل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء البارد وقد قال الله عنهم أ ن أ ف ي ض و ا علينا من الماء أ و مما رزقكم الله قالوا إ ن الله حرمهما على الكافرين لا تستطيع أ خ ي الحبيب أ ن تصبر عن الماء يوما واحدا فتخيل حالهم وهم أ ب د ا ل آ ب ا د لا يذوقون شربه من ماء بارد ن س أ ل الله أ ن يقيني واياكم عذاب ا ل ن ا ايها ا ل ا خ و ة ا ل أ ع ز ا ء من رجال ونساء أ ر ا ك م تنتظرون الحديث عن نساء ا ل ج ن ة وحورها والله عز وجل قد تكلم عن ذلك و أ ف ا ض فهن الحور العين ك أ ن ه ن اللؤلؤ المكنون ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لو أ ن م ر ا ة من أ ه ل ا ل ج ن ة اطلعت إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض لاضاءت ما بينهما هذا حال ا ل ح و ر ي ة يا عبد الله وهذا حالك أ ي ت ه ا ا ل ص ا ل ح ة يا أ م ه الله إ ن كنت من أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ن ت كذلك إ ن شاء الله لو أ ن ه ا ط ل ع ت من السماء لاضاءت ما بينهما و ل م ل أ ت ه ريحا ريحها يضرب في المشرق والمغرب ونور وجهها في المشرق وفي المغرب ولنصيفها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها وفي رسول وسلم واحدٍ زوجتان سوقِهما وراء المتفق فقال الحديث عليه عليه يُرَى السُلمي دينار الله الله قال اللحم من الحُسن مرة كان عطاء السلمي عند مالك بن دينار رحمه الله صلى لكل رحمه عند منهم مُخُّ من من مرةً أن بن يا أ ب ا يحيى شوقنا فقال إ ن في ا ل ج ن ة حورا ي ت ب ا ه ى أ ه ل ا ل ج ن ة بحسنها لولا أ ن الله كتب على أ ه ل ا ل ج ن ة أ ل ا يموتوا لماتوا من حسنها قال الراوي فلم يزل عطاء كمد من قول مالك أ ر ب ع ي ن عامه تحركهم المواعظ وتؤثر فيهم النصائح و ا ل آ ن أ ت ر ك ك م في ا س ت ر ا ح ة مع شعر رائق رائع لابن القيم يصف فيه حور ا ل ج ن ة يقول رحمه الله فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أ خ ا ل ع ر ف ا ن حور حسان قد كملن خلائقا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 والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذ و ا ئ ب ا ل أ غ ص ا ن حمر الخدود ثغورهن لالئ حمر الخدود ثبورهن لالغ سود, سود العيون فواتر ا ل أ ج ف ا ن والبرق يبدو حين يبسم ثغرها في فيطلع فيضيء سقف القصر بالجدران ر ي ا ن ة ا ل أ ع ط ا ف من ماء الشباب فغصنها, فغصنها بالماء ذو جريان أ ق د ا م ه ا من ف ض ة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان وكلامها ي س ب العقول ب ن غ م ة زادت على ا ل أ و ت ا ر والعيدان وهي العروب بشكلها وبدرها وتحبب للزوج كل أ و ا ن ي هذا وصف ا ل ح و ر ي ة في كلام ابن القيم ا ل ج و ز ي ة رحمه الله تعالى أ ت ظ ن يا أ خ ي الحبيب أ ن ه ا ر خ ي ص ة والله لو أ ن ح و ر ي ة من حور الطين أ ر ا د أ ح د ن ا أ ن يظفر بها لتعب أ ي م ا تعبت في ك ف بحورية من الصحيحين ح الحسناء و تكون فهو ر أتراها بغير مهر راغبا المهر العين فيا خاطب إن كنت راغباً فهذا زمان المهر فهو المقدم ل في الصحيحين معشر الأحباب إن كنت معشر ا ل أ ح ب ا ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت في ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيها وتعالوا بنا لننظر في آ خ ر أ ه ل ا ل ج ن ة دخولا فانه يخرج من النار وهو آ خ ر من يخرج من النار ل أ ن ه أ ق ل الموحدين يخرج من النار ويتوجه إ ل ى ا ل ج ن ة فيخيل إليها اليه أ ن ه ا م ل أ ى فيعود إ ل ى الله جل وعلا فيقول يا رب وجلتها م ل أ ى فيقول يا ابن آ د م تمنى فيتمنى حتى تنقطع به ا ل أ م ا ن ي ثم إ ذ ا انتهى قال الله له تمنى من كذا تمنى من كذا يذكره ربه ما قد نسي ف إ ذ ا انتهى قال الله له لك ذلك و ع ش ر ة أ م ث ا ل ه وفي ر و ا ي ة في الصحيحين أ م ا ترضى أ ن تكون لك الدنيا و ع ش ر ة أ م ث ا ل ه ا معها فيقول بلى يا رب قد رضي قال فيدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان له الحمد لله الذي أ ح ي ا ك لنا و أ ح ي ا ن ا لك ف إ ذ ا ر آ ه م ا قال لقد أ ع ط ي ت أ و يقول ما أ ع ط ي أ ح د مثلما أ ع ط ي ت أ م ا إ ن س أ ل ت م عن ا ل غ ا ي ة التي لها شمر المشمرون وتنافس المتنافسون وتسابق المتسابقون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون فهي النظر إ ل ى وجه الله جل وعلا يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 بالله عليكم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب هل يقاس من هذا حاله بمن هم عن ربهم محجوبون ومن لذيذ خطابه محرومون وفي النار كالحون قد نضجت منهم الجلود وصهرت منهم ا ل أ ب د ا ن في ا ل أ غ ل ا ل مقيدون وبالسلاسل على وجوههم يسحبون قد أ ح ا ط ت بهم النار من كل مكان لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون أ ق ل ه م عذابا من تحت قدمه ج م ر ة يغلي منهما دماغه هذا أ ق ل ه م عذابا من يغلي دماغه ن س أ ل الله أ ن يعافينا واياكم ها فكيف بمن هو في قعرها وكيف بمن يصيب أ س ف ل ه ا كيف يكون حاله وكيف يكون م آ ل ه لا إ ل ه الا الله فوالله وتالله أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب ا ل أ ع ز ا ء ما من دار غير هاتين الدارين فاختر أ ي ه ا الموفق لنفسك فقد عرضت ع ل ي ك وهي بين ي د ي ك ولكل دار طريق ولكل دار أ ه ل ه ا والجنه لا بد لها من عمل فهل أ ن ت م المشمرون والله إ ن ه ا ليست ب ر خ ي ص ة تحتاج منا إ ل ى جهد وبذل وعطاء حتى نفوز بها يا سلعه الرحمن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 يا سلعه الرحمن سوقك كاسد بين ا ل أ ر ا ض ل سفله الحيوان يا سلعه الرحمن أ ي ن المشتري فلقد ع ر ض ب أ ي س ر ا ل أ ث م ا ن معشر ا ل أ ح ب ا ب كلكم يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من أ ب ى قالوا ومن ي أ ب ى يا رسول الله قال من أ ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى فكل طريق غير طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو طريق مسدود وصاحبه عن باب ربه مردود ومن جنابه مطرود فمن أ ر ا د ا ل ج ن ة فعليه بلزوم ا ل س ن ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب ندلكم على طريق ا ل ج ن ة فلنتفقد أ ن ف س ن ا ولنحاسبها ف أ و ل معلم في طريق ا ل ج ن ة ا ل إ ي م ا ن الصحيح القائم على أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في المعتقد يقول ابن القيم رحمه الله يبشر أ ه ل ا ل س ن ة بما أ ع د الله لهم في ا ل ج ن ة ف إ ن ه م المستحقون للبشرى في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل أ خ ر ى وهم أ و ل ي ا ء الرسول وحزبه لا ت أ خ ذ ه م في نصره سنته م ل ا م ة اللوام ولا يتركون ما صح عنه لقول أ ح د من ا ل أ ن ا م فالمقصود أ ي ه ا الموفق أ ن الواجب أ ن يستبصر المسلم و أ ن يستمسك ب ع ق ي د ة السلف الصالح في جميع المسائل ويعتني بذلك غ ا ي ة الاعتناء ويا أ س ف ا ويا ح س ر ة مما نراه من إ ه م ا ل في هذا الجانب فالحذر الحذر أ ي ه ا الحبيب فكما قلت لك أ و ل منزل من منازل طريق ا ل ج ن ة لزوم ا ل س ن ة ثانيا أ د ا ء الفرائض والواجبات تفقد أ م ا ن ة الله عندك ا ل ص ل ا ة أ م ا ن ة ا ل ز ك ا ة أ م ا ن ة الصيام أ م ا ن ة الحج أ م ا ن ة بر الوالدين أ م ا ن ة ص ل ة الرحم أ م ا ن ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر أ م ا ن ة نصر المظلوم أ م ا ن ة صدق الحديث أ م ا ن ة أ د ا ء ا ل أ م ا ن ة أ م ا ن ة الوفاء بالعهد أ م ا ن ة ا ل ل ح ي ة أ م ا ن ة تقصير الثوب أ م ا ن ة الواجبات كلهن أ م ا ن ة فانظر ما هو موقفك من هذه الفرائض وهذه الواجبات ثالثا اجتناب الذنوب والمحرمات ف إ ن ه ن ينحرفن عن بالمرء عن طريق ا ل ج ن ة وربما وربما أ و ص ل ت ه إ ل ى نار الجحيم كالزنا ك ف ا ح ش ة قوم لوط كالربا أ ك ل أ م و ا ل اليتامى أ د ي ة عباد الله المؤمنين الغناء ا ل غ ي ب ة ا ل ن م ي م ة النظر إ ل ى النساء التبرج والسفور يا أ ي ه ا ا ل أ خ و ا ت م و ا ل ا ة المشركين حب اليهود والنصارى كل ذلك وغيره كثير ولكن هذه إ ش ا ر ة إ ل ى بعض المحرمات رابعا ا ل إ ك ث ا ر من النوافل والمستحبات على قدر ا س ت ط ا ع ة ا ل إ ن س ا ن فوالله إ ن خيول الصالحين ومطاياهم قد تسابقت في هذا الميدان و ت ط ا ر د وسبقوا وتخلفنا ووصلوا وما زلنا والنوافل ك ث ي ر ة ك ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ذكر الله طلب العلم الجهاد إ ص ل ا ح ذات البين ص د ق ة ا ل ن ا ف ل ة صيام ا ل نافله ص ل ا ة التطوع ما هو نصيبك من الليل ما ه وكم ن ص ي ب ن الليل؟ وكم تقوم من الليل ص ل ا ة الضحى س ن ة الوضوء التفكير لهذه ا ل أ م ة وتخطيط المشروعات ا ل ن ا ف ع ة لها هذه ا ل أ م و ر ينبغي أ ن تكون منك على بال و أ ن تجتهد أ خ ي الحبيب في هذه ا ل أ م و ر وهذه المستحبات ل أ ن الله تعالى يقول أ ح ب ما تقرب إ ل ي عبدي به ما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن س أ ل ن ي ل أ ع ط ي ن ه ولئن استعاذني ل أ ع ي د ن ه كنت أ ر ى على وجهك ص ف ر ة قيام الليل ثم ماذا حصل لك ما الذي جرى لك ما ل ي أ ر ا ك تمشي دائما إ ل ى ا ل ق ه ق ر ة سبحان الله هل غرك ا ل أ م ل هل فتنتك الدنيا أ ن س ي ت الموت إ ن ك قادم اعلى الله فيا من بدنياه اشتغل وغره طول ا ل أ م ل الموت ي أ ت ي ب غ ت ة والقبر صندوق العمل أ ن ا س أ ع ر ض و ا عنا بلا جرم ولا معنى أ س ا ؤ و ا ظنهم فينا فهلا ل أ ح س ن ا ل ظ ن ف إ ن عادوا لنا عدنا و إ ن خانوا فما خنا و إ ن كانوا قد استغنوا فانا عنهم اغناء ايها الاحباب والله انها كلمات ينبغي ان تكون في قلوبنا قبل ان تقف عند اذاننا نسال الله ان تكون قد خرجت من الجوانح لتصل إ ل ى الجوانح وتظهر على الجوارح ايها الاحباب كم من حبيب عرفناه وكم من خل الفناه وكم من قريب جالسناه اين هم الان أ ي ن هم ا ل آ ن تقدمونا سلوا عنهم ظلمات اللحود سلوا عنهم بطون القبور مرت علينا جنائزهم مرت علينا نعوشهم انتقلوا ونحن على ا ل أ ث ر سرانا نخلد بعدهم والله إ ن ا الى ما صاروا اليه صائرون بعضنا ما زال يبقى في عمره ب ق ي ة ط و ي ل ة وبعضنا والله قد حان أ ج ل ه واقترب موته وهو لا يدري وهو لا يدري في دنياه لاه ن وبدنياه مشغول فلا إ ل ه إ ل ا الله كم في نفوس أ و ل ئ ك من ا ل غ ف ل ة فتذكروا يا إ خ و ة تذكروا ا ل ر ح ي ل تذكروا ا ل ر ح ي ل من هذه الدنيا ثم تذكروا العظيمتين واياكم ان تنسوهما وهما الجنه والنار دائما ليكن هذا الامر على بال منك على بال تذكر ان الجنه فوقك كل يوم تزخرف وان النار كل يوم تحتك توقد والقبر قد حفر والكفن قد نسج والغسال ينتظر والنعش ليس على ظهره احد وقد تكون أ ن ت يا من خرجت من بيتك حاملا قد تكون غدا على أ ك ت ا ف الرجال محمولا فبماذا تقدم وبماذا تعد للموت وما بعده الجا إ ل ى الله وكن دائما مع الله و إ ي ا ك أ ن تشغل عن الله وكن في ظلام الدجى واستغفر من ذنوبك ف إ ن الله تبارك وتعالى يحب العبد الخفي التقي الذي يسر عبادته فيما بينه وبين الله كان أ ب و إ س ح ا ق الشيرازي رحمه الله إ ذ ا أ ظ ل م عليه الليل قام ينشد أ ب ي ا ت ا في غ ا ي ة ا ل ر و ع ة والجمال يقول لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا معي بقلبك يقول لبست ثوب الرجا ء والناس قد رقدوا وقمت أ ش ك و إ ل ى مولاي ما أ ج د وقلت يا عدتي في كل ن ا ئ ب ة ومن عليه لكشف الضر أ ع ت م د أ ش ك و إ ل ي ك أ م و ر ا أ ش ك و إ ل ي ك أ م و ر ا أ ن ت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل معترفا إ ل ي ك يا خير من مدت إ ل ي ه يد فلا تردنها يا رب خ ا ئ ب ة فبحر جودك يروي كل من يرد أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو إ ن في الدنيا ج ن ة من لم يدخلها لم يدخل ج ن ة ا ل آ خ ر ة إ ن ه ا ا ل أ ن س بالله ومناجاته تبارك وتعالى وبث الشجون و ا ل آ ل ا م والهموم إ ل ي ه سبحان الله ومن الذي يقدر على كشف هم أ و دفع ضر أ و قضاء دين أ و إ ز ا ل ة داء أ و إ ص ل ا ح ولد أ و تحقيق ر غ ب ة أ و تحقيق ح ا ج ة إ ل ا هو والله يا أ خ ي الحبيب إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عرف الله هان عليه كل شيء ل أ ن ه يعرف أ ن الله تبارك وتعالى من ظفر برضاه ظفر بخير الدنيا و ا ل آ خ ر ة كما يقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى فلنحيينه حياه ط ي ب ة ف إ ل ى م ه ا ل غ ف ل ة و إ ل ى م ه ا ل إ ع ر ا ض و إ ل ى م ه التشاغل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ع ز ا ء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما ل أ و ل ي ا ئ ك حربا على اعدائك نحب بحبك من احبك ونبغض ون ونعادي بعداوتك من عاداك سبحانك يا الله سبحانك يا الله ما أ ح ل م ك على من عصاك وما أ ق ر ب ك إ ل ى من دعاك وما أ ر أ ف ك بمن أ م ل ك أ ن ت ملاذنا إ ذ ا ضاقت بنا الحيل و م ل ج أ ن ا إ ذ ا انقطع ا ل أ م ل فلا نلتفت إ ل ا إ ل ي ك ولا نعول في جميع ا ل أ م و ر إ ل ا عليك ن س أ ل ك اللهم أ ن تجعل اوقاتنا, أوقاتنا بذكرك م ع م و ر ة وبخدمتك م و ص و ل ة و أ ع م ا ل ن ا عندك م ق ب و ل ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك نعيما لا ينفد و ق ر ة عين لا تنقطع اللهم هون علينا الموت وسكرته والقبر وظلمته والحشر وروعته والصراط وزلته اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الصلاح في الولد و ا ل ع ا ف ي ة في الجسد و ا ل أ م ن في البلد اللهم أ ص ل ح و ل ا ة أ م و ر ن ا وهيئ لهم ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تهيئ لهم ا ل ن ص ي ح ة ا ل ط ي ب ة يا رب العالمين اللهم إ ن ن ا جيران رسولك في مدينته ن س أ ل ك اللهم حسن الجوار اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حسن الجوار اللهم جازه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أ م ت ه اللهم أ ح ي ن ا على سنته و أ م ت ن ا على ملته و ح ش ر ن ا في زمرته و أ و ر د ن ا حوضه واسقنا من يده ا ل ش ر ي ف ة ش ر ب ة لا نظما بعدها أ ب د ا اللهم كما آ م ن ا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامه حتى تدخلنا مدخله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أ ن لا اله الا انت نستغفرك و نتوب إ ل ي ك اللهم انفعنا و ارفعنا واجعل ما قلنا و سمعنا في ميزان حسناتنا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأخيراً تقبلوا والتوزيع المرسلين مؤسسة ربك رب رب تحيات أحد العزة عما العالمين للإنتاج الإعلامي على لله ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة الرياض هاتف رقم اثنين صفر ثمانيه صفر صفر صفر صفر ب ر ي د ة صفر سته ثلاثه ثمانيه اثنين واحد ثلاثه ثلاثين ثلاثه ج د ة صفر اثنين سته ثمانيه صفر ثمانيه اثنين اربع صفر و إ ل ى اللقاء في موضوعات أ خ ر ى ج د ي د ة ب إ ذ ن الله تعالى والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته